منظومة أبي إسحاق الإلبيري لأبي إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي الالبيري بسم الله الرحمن الرحيم تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق أنا يا صاح أنت أريد أنتا اراك تحب عرسا ذات غدر ابت طلاقها الاكياس بتا تنام الدهر وحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا انت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى ابا بكر دعوتك لو اجبتا الى ما فيه حظك ان عقلتا إلى علم تكون به اماما مطاعا إن نهيت وان امرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبتا هو العبد المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شدتا فلو قد ذقت من حلواه طعما أثرت التعلم واجتهتا ولم يشغلك عنه هوا المطاع ولا دنيا بزخر فيها فتنتا ولا الهاك عنه انيق روض ولا خدر بربر به فقوت الروح أرواح المعاني وليس بأن طعمت وأن شربت فواظبه وخذ بالدد فيه فإن أعطاكه الله أخذتا وإن أوتيت فيه طول باع، وقال الناس إنك قد سبختا فلا تأمن سؤال الله عنه بتوبيخ ألمت فهل أملتا فرأس علم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأستا وضافي ثوبك الإحسان لا ان ترى ثوب الإساءة قد نبستا إذا ما لم يفدك العلم خيرا فخير منه أن لو قد جهنتا وإن أنقاك فهمك في مهاو فليتك ثم ليتك ما فهمتا ستجني من ثمار عجي جهلا وتصغر في العيون وإن كبرتا وتفقد إن جهنت وأنت باق وتوجد إن علمت وإن فقدتا وتذكر قولتينك بعد حين وتغبطها إذا عنها شغلتا لسوف تعض من ندم عليها وما تغني الندامة إن ندمتا إذا أبصرت صحبك في سماء قد ارتفعوا عليك وقد سفنتا ولا تحفل بمالك وله عنه فليس المال إلا ما علمتا وليس لجاهل في الناس معنا ولو بلك العراق له تأتا سينطق عنك علمك في ندي ويكتب عنك يوما إنك كتبتا وما يغنيك تشديد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلتا وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طاها قرأتا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 ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري اتفدى أم غلقتا وسن من ربك التوفيق فيها وأخلص في السؤال إذا سألت ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى ولازم بابه قرعا عشاه سيفتح بابه لك إن قرأت. وأكثر ذكره في الأرض دابا لتذكر في السماء اذا ذكرتا ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صغير قد دفنتا وقلني يا نصيح لانت اولى لا بنصحك لو بعقلك قد نظرتا تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا وفي صغري تخوف مناها وما تجري ببالك حين شختا وكنت مع الصبا أهدا سبينا فما لك بعد شيبك قد نكستا وها أنا لم أخب بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا ولم أشرب حميا أم دفر وأنت شربتها حتى تكرتا ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حلنت فيه وانهملتا ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه ومن تفعت وقد صاحبت أعلى من كبارا ولم أراك اقتديت بمن صحبتا وناداك الكتاب فلم تجبه ونهناك المشيب فمن تبهت لا يقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى فأنت أحق بالتفنيد مني ولو سكت المسيء لما نطقتا ونفسك ذم لا تذلم سواها بعيب فهي أجدر من زممتا فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فمأت ولا أطأتا فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنت وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا فجأت القهقرا وخضطت عشوا لعمرك لو وصلت لما رجعتا ولو وافيت ربك دون ذنب شك الحساب إذا هلكت ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لاعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فرمتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا فلا تكذب فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننتا أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقت ومهما ابتني فلفرط علمي بباطنتك كأنك قد مدحتا فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا وتهوي بالوديه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت كما الطاعات تنعلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا وتنشر عنك في الدنيا جميلا فتنقل البر فيها حيث كنتا وتمشي في مناكبها كريما وتجني الحمد مما قد غرستا وأنت الآن لم تعرف بعاب ولا دنست ثوبك مذنشأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا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 وإن فرقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتا وإن كرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد آهنتا جمعت لك النصائح فامتثلها حياتك فهي أفضل ما امتثلتا وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا فلا تأخذ بتقصيري وسهوي وخذ بوصيتي لك ان رشدتا وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبلها مئة وستا تم بحمد الله